سبحان من أسرت بعاشقها إلى جهة الشموع وقفة مع الحواء زينب زينب يا آية الصبر التي زرعت في كل درب الملحم زينب يا آية الصبر التي زرعت في كل درب ملحمان خلفك الصامد صبح مشرقان خط بالإخلاص وحي الكلمان عينك يا من بدلت نفسك ورتت أدمعها من فاطمة كنت مأوى لليتام ومنساء وبجنح الليل كنت القائما أنت علمت الورام صبرك لن تعلم روحك يا عالمان وقد تنجدك طهب بكيت أمك الزهرة وودعت على جرح أبارك المرتضى البترة فيان الحزن إن أمس وداعا يشعل الجمرة وأما جمرة الطف فنبض الأدموع الحرة للعباس أهردت حكاية دمعك نهر ولما أنهى وصدت تلوت آية الحمر على من أذفن طعما على من أسع نحر ومن بعد الحمى صحت عليا ضيعة الحور ورغم القطب وصلت بصبر حير الصبر يا نرت الدربة إيماناً وزربت المدى فجر فما أبهك من حق عظيم يكتب النصرى